ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا ذني آدم إما يأتينكم رسل منكم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 فَمَنْأَظَلَّ مِنْمَنْ إِصْطَغَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُلَّا إِكَ يَنَالُهُنَّ صِيْدُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَ هُمْ قَالُوا قَالُوا إنا كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمين قد خلت من قبلكم وَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَلَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا اضْطَرَبْتُ فِيهَا جَمِيعًا حتى الدار سوفيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاه قالت أخرىهم لأولاه ردنا أولاء يضلون فأتهم عذاباً ضعيفاً من النار قال لكل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 كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم جهنم ممهد لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجلد الظالمين والذين آمنوا من الصالحين لا, لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها قايدون ونزحنا ما في صدورهم قل تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما لنا لنهدد يلولا أنهدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن لكم الجنة أورثوها بما كن أُريتُم هَٰذِ مَا كُنتُم تَحْمِلُونَ وَنَذَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا أَلَمْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا أن فَوَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَحْنَتْ اللَّهُ آلَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها, ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب، وعلى الأحباب رجال يعرفون كل بثمن، ونادوا أصحاب الجنة السلام، ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم. لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا أشألنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأحراب رجالا رجالا يحرفونهم بثيمانهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنت السكهرون أهؤلاء الذين أقسمتم أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة ودخل الجنة. أدخل الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. أن أثغوا علينا من الماء أو من ما رزقكم الله ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. أن أفيض أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهوا وغرتهم الحياة وغرتهم الحياه وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسولقا فاليوم ننساهم كما نسولقا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جَعَنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَى